عظيم السلطان عظيم الشان منزل الفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن المتفضل وعلى عباده بالجود والإحسان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان والذي كان خلقه القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين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 وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وحبان الله عز وجل ما وعدنا به في مثل هذه المجالس التي إذا مجتمع قوم فيها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ وفي جمع خير من هذا الجمع تعالوا بنا بعد شهر الصيام والقيام بعد ثلاثين يوما من سماع الآيات البينات من سماع قوارع التنزيل التي حركت القلوب وأبكت العيون هيا بنا لنواصل سعينا ومسيرتنا الطيبة في شرحنا لتلك الآيات العظيمة فإن الإنسان إذا تأثر بكتاب الله عند سماعه هذا يدل على أنه على خير هذا يدل على حياة قلبه واستنارة عقله وأن له تأثرا بكلام الله تبارك وتعالى ولكن تلك التأثر ولكن ذلك التأثر وذلك الخشوع والخضوع وتلك العبرات والدموع ينبغي أن يصحبها شيء آخر بل أشياء أخرى الشيء الأول تدبر هذا القرآن وفهمه وأن لا يكون حالنا عند تأثرنا بسماء القرآن إلا بمجرد الاستمتاء بصوت القارئ فأن هذا حسن ولكن المقصود هو فهم هذا الكتاب العظيم أن نفقه عن الله قوله أن نتدبر كلامه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فيجب على المسلمين أن يفهموا كلام الله ولا يمكن لهم ذلك إلا إذا حضروا في مثل هذه المجالس الطيبة إذا أخذوا تفسير كلام الله سبحانه وتعالى عن أهله وكنا قد بدأنا في تفسير القرآن بدءا بقصار السور منذ أربع لقاء وسمينا تلك السلسلة بسلسلة دروس وعبر من قصار السور وهي سلسلة أوشكت على النهاية لكننا لن ننهي بإذن الله عز وجل وعونه دروس التفسير سنستمر إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى نسأل الله أن ييسر لنا خدمة هذا الكتاب العظيم وإنهاء شرحه وتفسيره على هذا المنواع بمنه والكرمه كان حديثنا قبل شهر رمضان عن سورة الانفطار وهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون من هذه السلسلة وسوف نعيش مرة أخرى في هذه الليلة الطيبة مع سورة أخرى من السور المكية والقرآن المكي كما بينا مرارا يتميز بقوة الخطاب بشدة الخطاب وقوة الأسلوب وهو في الغالب يعالج قضيتين مهمتين القضية الأولى قضية التوحيد والعقيدة القضية الثانية قضية إثبات البعث بعد الموت هذا هو الغالب في القرآن المكي بخلاف القرآن المدني وان كان القرآن المكي المدني قد يتعرض لذلك أيضا لكن الغالب على القرآن المدني أنه يتكلم عن الأحكام والتكاليف الشرعية هذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة تذكرنا بالمآل والمصير والقدوم على العلي الكبير إنها سورة أشادت بذكر البشير النذير وبينت المكانة العظيمة التي حباها اللطيف الخبير لجبريل عليه السلام وختمت تلك السورة ببيان مكان ومرتبة هذا القرآن المنير إنها سورة التكوير ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتخيل يوم القيامة بأحداثه وأهواله وكأننا نراه رأي عين أن نقرأ هذه السورة ففي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وليقرأ إذا السماء انفطرت وليقرأ إذا السماء انشقت ثلاث سور في كتاب الله إذا أراد الإنسان أن يتخيل أهوال يوم القيامة وأن يعلم بعض التفاصيل عن ذلك اليوم الجليل فليقرأ هذه الثلاثة سور لكن لا شك أن قراءتها لمن لا يفهم كثيرا لا يكفيه ذلك بل لا بد من أن يسمع تفسيرها وأن يفهم معانيها فلقد قرأنا سورتين وفسرناهما بحمد الله عز وجل وبقيت لنا هذه السورة الثالثة التي تقرب لنا بعض مشاهد القيامة وبعض أهوالها إنها سورة التكوير ولا سبب معلوم نزلت لأجله فنزولها ابتدائي قال عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا هنا شرطية وجواب الشرط متأخر إذا الشمس كورت متى ذلك؟ هذا يكون يوم القيامة وقد اختلفت أقوال المفسرين هنا في معنى التكوير فقال ابن عباس ومجاهد وقتاده إذا الشمس كورت بمعنى ذهب ضوءها يذهب ضوءها سبحان الله أمر عجب إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها وقال الربيع بن خثيم مانا إذا الشمس كورت أي إذا رومي بها يرمى بها جاء في بعض الآثار أنه يرمى بها في البحر وقال زيد بن الأسلم وقعت على الأرض والمان الذي اختاره الإمامان بن جرير وابن كثير في هذه الآية إذا الشمس كورت قالوا هذا من التكوير والتكوير أصله في اللغة العربية الجمع ومنه سميت العمامة عمامة لأنها تكور فقال تكوير العمامة أي جمعها ولفها إذا الشمس كورت أي إذا جمع بعضها إلى بعض ولف بعضها إلى بعض هذا هو المعنى والحق أن القول في هذه الآية أن تلك الأقوال التي سرتها الآن آنفا بين المفسرين ليست بمتناقضه ولا متضاربه ولا متعارضه بل ان هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف, من باب اختلاف التضاد من باب اختلاف التنوع الى اختلاف التضاد وهذه الاحوال التي تحصل للشمس احوال المتعاقبه متتاليه فهي يجمع بعضها الى بعض ويلم بعضها الى بعض ثم يرمى بها فإذا ما رمي بها ذهب ضوءها يقول العلامة الشنقيطية رحمه الله في الأضواء والذي يشهد له القرآن أن الذي يحصل للشمس هنا إنما هو ناتج عن الأجل الذي جعله الله عز وجل لمسيرها فإن الله تعالى جعل لهذه الشمس مسيرا ووقتا وأجلا إذا انتهى تغير حالها قال عز وجل والشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فدل ذلك على أنه إذا جاء هذا الأجل انتهى هذا المسير وانتهى هذا الجريان وتغير حالها تماما ومن ذلك ذهاب ضوئها والرمي بها وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القيامة لا يبقى هذا الضوء فيهما لا يطلق القمر ولا الشمس, كذلك ولا الشمس كذلك تلك الأشعة التي كان يعرفها الناس لأن بحلول يوم القيامة وبدايته يخرج الكون كله عن نظامه المعهود وعن قانونه المعروف الذي كان يسير عليه بلا اختلال بل بتوازن محكم طيلة أيام الدنيا ففي يوم القيامة يختل كل شيء ويقع في كل شيء الخلل إذا الشمس كورت إذن المعنى إذا الشمس كورت يذهب ضوءها بماذا؟ بجمع بعضها إلى بعض وبالرمي بها إذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتَ شرط ثاني إِذَا النُّجُومُ كَدَرَتَ النُّجُومُ معروفة ومعنى كَدَرَتَ أي انتثَرَت كقوله عز وجل وَإِذَا الكَوَاكِبُ انتثَرَتَ والإنكدار قال علماء اللغة هو الانصباب الانصباب والتناثر والتساقط هذه النجوم تتناثر وتتساقط ولا تبقى في مكانها لأن الله هو الذي أمرها بذلك وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت شرط ثالث وإذا الجبال سيرت هذه الجبال الرواسي تقلع, تقلع من أمكنتها ولا تبقى في مكانها فتبقى الأرض كأنها تبقى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وإذا الجبال سيرت وهذه حالة من الأحوال التي تحصل للجبال الجبال ذكر في كتاب الله أنها تبس وبست الجبال بس وتدك وتسير وتسير كل هذه الأفعال وهذه الأحوال التي تحصل للجبال بل هي أحوال متعاقبة وحالات تختلف كل حالة عن الأخرى بحسب الوقت بحسب بداية التغير وبحسب انتهائه قال عز وجل ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها يوج ولا أمت الجبال هذه العظيمة التي يقف الإنسان أمامها كأنه نملة تذهب تمزق وتكون الجبال العهن المنفوش فالصوف الممزق المنصل واسمع إلى قوله عز وجل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أي ذليلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سبحان الله العظيم وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وإذا الجبال سيرت أي اقتلعت من مكانها ولم تثبت في الأمكنة التي جعلها الله عز وجل لها في هذه الدنيا وإذا الجبال سيرت وبعدها قال وإذا العشار عطلت كم من شرط الرابع وإذا العشار عطلت العشار جمع عشراء والعشراء هي الناقة الحامل في شهر شهرها العاشر التي أوشكت على الوضع وإذا العشار عطلك وهذه الابل وهذه النوق أو النياق واللغات كلها صحيحة إذا ما بلغت الشهر العاشر وأوشكت على الوضع فإن قلب العربي يتعلق بها أشد ما يكون التعلق كان ذلك في أرض الجزيرة سوف نستفيد الآن هنا فائدة مهمة جدا. تعطل أي أن أهلها وصاحبها يزهد فيها ولا يلتفت إليها ما كان يحتفي بها ما كان يلتهي بها ما كان يعتني بها ينتظر متى تضع له بفارغ الصبر هنا إذا ما حصل يوم القيامة فإن تلك العشار تعطل وإن تلك العشار يزهد فيها ويرغب عنها وذلك لشدة الأهوال والأفزاع التي تلحق صاحبها وتلحق الناس جميعا وإذا العشار عطلت وفي الآية دليل على أن هذه السيارات لن تدوم وأن هذه المراكب وهذه المدنية ستزول وأن البهائم ستعود إليها قيمتها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فلن يدوم بترول ولن تدوم طاقة ولن يدوم كهرباء لن يدوم كل هذا هذه أمور أودعها الله في هذا الكون وفي هذه, هذه الأرض وسوف تزول عن قريب ليعود الناس من جديد إلى بداية أمرهم وهذا قد دل عليه القرآن وقد رأيت ما يشهد له في السنة في كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيح مسلم من الملاحم الكبرى التي تحصل للمسلمين لا سيما يوم الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وعودة جلادهم وقتالهم إلى السيوف وهذا يدل على استغنائهم على تلك الأسلحة الموجودة اليوم وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنها لن يكون فيها منفعة في ذلك الوقت فكل ما ترونه سيبيد وسيفنع وإذا العشار عطلت لأنه لقائل أن يقول اليوم انسغل الناس بالمرسدس وبالسيارات الفخمة نقول كل هذا لن يبقى وإذا العشار عطلت وهذا القرآن هو الذي يدل عليه وإذا العشار عطلت ولقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه أي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن حكى أقوالا أخرى لبعض المفسرين فذكر قول وإذا العشار عطلت أي السحب إذا عطلت عن المسير وسميت بذلك لأنها تحمل الماء فكأنها عشار وذكر قولا ثاني إذا العشار عطلت أي الأرض الأراضي التي كانت تعشر في الدنيا فإن من الأراضي ما يفتحه المسلمون ويضرب ولي الأمر على من من هذه الأرض نصيبا يضرب, يضرب عليه العشر يعطى لبيت مال المسلمين ومن المفسرين من قال وإذا العشار عطلت بكرني السحب وذكر أيضا بعضهم أنها الدور التي كانت عامرة بأهلها تصير خرابا بخراب الدنيا وتعطل منفعتها ولكن القول الصحيح الذي عليه عامة أقوال المفسرين وعامة المفسرين ما قدمنا إذا العشار عطلت هي النوق الحبالاء تعطل بمعنى أنه يزهد فيها ويرغب عنها ولا يلتفت إليها رغم أنها نفيسة وغالية عند صاحبها لكن لا يلتفت إليها بسبب ماذا؟ بسبب هول يوم القيامة إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت شرط خمس وإذا الوحوش حشرت الوحوش جمى وحش والوحش في الأصل يطلق على الحيوان المفترس ولكن قد يطلق هذا اللفظ على كل حيواء وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى حشرت هنا فقيل ماتت وقيل اختلط بعضها في بعض وماجى بعضها في بعض من هولي يوم القيامة وقيل جمعت والأخير هو الراجل وهو اختيار ابن جرير ابن كثير وقد دل عليه القرآن واللغة العربية دل عليه القرآن واللغة العربية أما دلالة القرآن فقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يعني يجمع. ودلت اللغة العربية على ذلك لأن الحشر بمعنى الجمع فيقال حشر القوم يعني جمعوا كقوله تعالى عن فرعون فحشر فنادى يعني جمع جنوده ورعيته وناده وكقوله عز وجل عن طير داود التي كانت تسبح معه والطير محشورة نعم داود والطير محشورة كل له أواب محشورة أي مجموعة وإذا الوحوش حشرت بمعنى جمعت يجمعها الله تبارك وتعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما يحشر الله يوم القيامة حتى الذباء كن فيكون يجمع كل شيء بين يدي الله عز وجل تجمع تلك البهائم والوحوش والذباب وكل كائن دب على هذه الأرض لماذا؟ لفصل القضاء بينها ليقضي الله جل جلاله بينها وهذا دل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يؤخذ للشات الجلحاء من الشات القرناء أن تنطحها تحشر البهائم وتؤدى الحقوق حتى يقادل الشاة الجلحاء يعني التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي لها قرون يقال لهذه الجلحاء التي نطح الظلما في هذه الدنيا يخرج الله لها قرنين انطحيها كما نطحتك في الدنيا ظلما فإذا كان هذا بين البهائم العجموات فما ظنكم بين بني الإنسان الله المستعب وإذا الوحوش حشرت ما السبب ما سبب حشرها وجعمها حتى يقضى بينها ولذلك إذا قضي بينها فإن بعد ذلك فإنه بعد ذلك لا يصير أمرها إلى جنة أو إلى نار بل يقول الله عز وجل كوني ترابا فتكون ترابا حينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت شرط سادس وإذا البحار سجرت البحار معروفة وإذا البحار سجرت يعني أضرمت وأوقدت لأن التسجير هو الإضرام والإحرق وإذا البحار سجرت وهذا ما اختاره ابن كثير وغيره وإذا البحار سجرت اي اوقدت واشتعلت يقول ابن عباس رضي الله عنهما يرسل الله تبارك وتعالى على البحار يوم القيامة ريح الدبور وهي الريح التي اهلك الله عز وجل بها قوم عاد قوم هود اي عادل يرسل عليها ريح الدبور فتشتعل نارا وسأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يوما رجلا من اليهود فقال اين جهنم قال في البحر فقال علي ما أراه إلا صادقا حتى كان بعض السلف إذا لما علم بمعنى هذه الآية أقسم أن لا يضع رجله في ماء البحر يخشى أنه إذا وضع رجله في البحر قامت القيامة فاحترق الله أكبر وإذا البحار سجرت وقد أقسم الرب تبارك وتعالى على البحر على هذه الحال بالضبط كما في سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور أي الموقد المشتعل المضطرب تصور هذه البحار تصير حمما وتصير نيرانا متأججة تخيل ماء هذا المنظر لتتخيل بعد ذلك درجة الحرارة التي تكون في الأرض والتي تلحق الناس ومع ذلك تدن منهم الشمس تدن من رؤوسهم قدر رمي نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كرب يوم القيامة وأن ينجينا من كربه بمنه وكرمه وإذا البحار سجرت بعدها وإذا النفوس زوجت شرط سابع وإذا النفوس زوجت قال ابن الكثير أي أنه يقرن كل شيء إلى نظيره وإلى الشيء الذي يشاكله ويشبهه كقوله عز وجل أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صلاة الجحيم وصلأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن هذه الايه واذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار الصالحون مع الصالحين والطالحون مع الطالحين المؤمنون مع المؤمنين والكافر والكافرون مع الكافرية وهكذا واذا النفوس زوجت وقال بعض اهل العلم إذا النفوس زوجت تزويج الحور العين بأهل الجنة بنجال أهل الجنة وقال بعضهم وهذا قول عكرمة تزويج الأرواح بالأسات إذا عادت الأرواح إلى الأسات فهو تزاوج وهذه التفسير صحيحة كلها فهذا من باب اختلاف التنوع وإذا النفوس زوجت وهذا من رحمة الله عز وجل أن يترك الصالح مع الطالح أن لا يترك المحسن مع المسيء لأنه لما تزل الصالح المسيء في الدنيا كان من العدل أن يعزل أيضا وأن يفصل بينه وبين المسيء في الآخرة لأن الإنسان في جعله مع من أساء وهو قد أحسن ظلم له ويلحقه بذلك الأذى ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدعيته واستعاذاته أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول والمراد بدار المقامة ما هي؟ دار البرزخ والآخرة ولذلك جاءت السنة بتحر المكان الجيد الذي يدفن فيه الميت صح؟ كمان كعثمان بن مضعون رضي الله عنه حينما دفن وضع النبي صلى الله عليه وسلم على قبره شيئا وحجرا يعلمه به قال لأعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي وسأل أبو بكر رضي الله عنه وعمر أن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا من مستفيد عند السلف وإذا النفوس زوجت والذي ذكرت من الفقهيات استطراد فقط وإذا النفوس زوجت بعدها وإذا الموؤودة سئلت شرط نعم وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة أولا قبل أن نعرف بها نود أن نأخذ هذه الكلمة الموؤودة الموؤودة من الوأد والوأد في الأصل لغة هو الثقل قال عز وجل ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله عز وجل لحفظ السماوات والأرض والموؤودة هنا هي البنت التي دفنت حية وثقلت بالتراب حتى ماتت وإذا الموؤودة سئلت تسأل هذه الذي وؤدت حية بلا ذنب ولا جريرة تسأل السؤال يقع عليها بأي ذنب قتلت لماذا قتلت ما هو السبب الذي من, أجلها من أجله دفنت ما هو السبب الذي من أجله ثقلت بالتراب ما هو السبب والسؤال كما قال العلماء يطرح عليها توبيخا لوائدها وتبكيتا لقاتلها فإذا كان المظلوم يسأل فما ظنكم بالظالم إذا كان المظلوم وهو الموؤودة يسأل فما ظنكم بمن ظلمها وهذا يمكن أن يقع حتى في الدنيا مثلا أو له شبيه يؤتى بالجاني والمظلوم بين يدي القاضي فيقول القاضي للمظلوم لماذا ضربت لماذا سلب مالك إذا سمع الجاني ذلك وش يقول انتهى المشنقة صحيح بخلاف ما لو وجه السؤال مباشرة إلى الجاني وإلى الفاعل وإلى الظالم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلة لأنهم كانوا فيما مضى قبل أن يبزغ فجر الإسلام كانوا يأيدون البنت حية حتى قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الله قال كان الواحد من العرب يدفن ابنته ويغدو كلبه يترك كلبه حيا ويدفن ابنته سبحان الله يحتاج إلى الكلب أكثر من حاجته إلى البنت ولوأد البنات عند العرب الجاهليين سببان السبب الأول الفقر والحاجة والجوع السبب الثاني خشية العار والحمية أما الأول فقد رد الله عز وجل عليه وأبطل فعلهم فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم وفي سورة الانعام قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياكم ففي اية الاسراء قدم رزق الاولاد على رزق الاباء ليش قالوا لان الاملاق هنا متوقع لم يقع حقيقة خشية املاق من اجل تأكيد ان الرزق قد تكفل الله عز وجل به ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم يعني بمجرد أن تقع الخشية في قلوبكم لا تهتموا الرزق قد تكفل الله به وفي الأنعام ما ذكرت الخشية بل وقع الإملاق حقيقة نحن نرزقكم وإياه أي أنكم لن تضيعوا ورزقكم مضمون عليه سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم وفي الإسراء نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم منع وهات ووعد البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كان الرجل يأتي بابنته حية بفلذة كبره فيحفر لها حفرة بيده ويواريها نعوذ بالله إما خشية الفقر والإملاق وإما خشية العار لأنه يذكر نكاحها وسفاحها فإذا ذكر نكاحها أو سفاحها فارت الحمية في قلبه هو ادهى بيده حيه فهي غيره المفرطه وهذا من وحي الشيطان قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله قطا الله افتراء على الله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردو ومنهم من كان يقتل ولده قربانا للاصنام والالهه واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت وهنا وقفه إن الجاهلية الأولى وإن كانت قد انتهت وانتهى ذلك العصر الغابر الذي كانت الأنثى فيه توأد حية خشية العار وخشية الفقر فلقد كان الرجل فيما مضى كما وصفه الله عز وجل وإذا بشر, أحبش بشر, أحدهم, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو, أو من ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين إن وعد البنات ووعد الأنثى كان فيما مضى وعدا حسيا وها نحن اليوم والله نرى وعدا أشد خطورة من الوعد الحسي إننا نرى وعدا من نوع آخر هو أخطر وأعتى وأشد من الوعد الجاهلي العربي إنه وعد للمرأة في مستنقعات الرذيلة الآسن العفن إنه وعد للمرأة في بؤر الفساد والانحلال والفجور فأدعياء تحرير المرأة ومساواة المرأة بالرجل ماذا يريدون من هذه المرأة؟ يريدون وائدها ويريدون دفنها والقضاء عليها وقد نجحوا في ذلك مع الأسف على كثير من أخواتنا المسلمات فإن كانت الموؤودة الأولى التي وئدت ظلما يقتص الله عز وجل لها ويقتص الله تبارك وتعالى من وائدها ودافنها وقاتلها فإن الموؤودة الحديثة في ظل هذه المدنية السوداء هي التي جنت على نفسها وليست معذورة كالموؤودة الأولى فوأدوا المرأة وسلبوها أنوثتها وجمالها الحقيقي ورجلوها نعم إننا في عصر رجل فيه النساء مرأة كأنها رجل في صوتها في شعرها في مشيتها في لبسها في تصرفاتها ثم ماذا بعد ذلك اختلت موازين المجتمع وعت النساء على الرجال فتخنث رجال وترجلت نساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فاختلت النظم الكونية والقوانين الربانية في كثير من المجتمعات مما سبب الانتكاسات الكثيرة والمتنوعة بكثرة الطلاق وتشرد الابناء وكثرة الرذيلة والفاحشة وكثرة أبناء الزنا وغير ذلك من الآفات التي والثمرات المرة التي يجنون ثمارها يوميا لأنهم خرجوا عن منهج الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت حضرت خطبة جمعة يوما وراء إيمان في بلد عربي فكان يتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام شميل لكن الوتر الذي أعطي له وأمر أن يدندن عليه وتر معروف هو وتر أدعياء تحرير المرأة وأدعياء مساواة المرأة بالرجل فتكلم عن الموؤود وأن الإسلام جاء فأعطاها الحق في الحياة لكن ما تكلمت عن الوأد الموجود الآن أمام عينيك إذن أيها الأحباب هذا وأد خطير ينبغي أن تتفطن له المرأة المسلمة العاقلة ها إرادة الزج بها فيما يخدم مصالحهم وشهواتهم ونزواتهم هذا أخطر من الوأد الأول لأن الموؤودة الأولى وإن كان أبواها على الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح سئل عن من يدخل الجنة من في الجنة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمؤودة في الجنة مع أن أبواها كانا كافرين في مسند أحمد بسند صحيح المؤودة في الجنة ليش؟ لأنه وعد الظلمة وقتل الظلمة والمرأة عليها أن تحمد الله سبحانه جل شأنه أن جاء الإسلام فعطها الحق في الحياة فلقد كانت المرأة تؤد حية وإذا ما أبقيت تورث كما يورث المتاع والأثاث وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ما هو السبب الذي قتلت من أجله وفي هذا تشنيع وتبكيت للوائد والقاتل الظالم وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بعدها وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ شرط تاسع وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ المراد بالصُّحُفِ هنا هي صُّحُفُ الأعمال نُشِرَتْ أي أنها تُفتح لصاحبها بعد أن كانت مطوية والكتاب إذا كان مطوية لا يدري الإنسان ما فيه فإذا فتح وجد ما فيه وإذا الصحف نشرت تنشر لصاحبها وتنشر للعامل فيرى فيها ما قدم ويقال له حينها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذا الصحف نشرت وفي قراءة نشرت بالتشديد ويتدل على التكرار أي أنها تنشر مرة بعد مرة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت شرط عاش إذا السماء كشطت أي نزعت ومزقت وانفطرت وطويت كل تلك الأمور ثابتة في كتاب الله عز وجل وإذا السماء كشضت وإذا الجحيم سعرت وهي النار وهي جهنم والعياذ بالله وإذا الجحيم سعرت أي أضرمت وازداد غليانها وفورانها وازدادت نيرانها قال قتادة رحمه الله الذي سعرها غضب الله عز وجل وخطايا بني آدم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت شرط الحادي عشر الثاني عشر. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت من من؟ من أهل والتقوى قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين أذلفت أي أذنيت وقربت قربت لهم وأذنيت منهم لأنهم عملوا لنيلها طويلة فلا يحتاجون الآن إلى تعب ولا إلى نصب ولا إلى وصب بل كل شيء يقرب إليهم حتى الجنة ذاتها فهم إذا دخلوا يقرب إليهم كل ما يشتهونه من الطعام والشراب واللباس وكل شيء ولذلك تقرأون ويطاف عليهم مهم يطفون يطاف ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وفي الثمار ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليل لا تعب ولا إرهاق ولا جهد التعب والإرهاق والجهد مطالب به في هذه الدنيا اتعب الآل ترتاح غدا أرهق نفسك اليوم في طاعة الله عز وجل بما شرع تنال الراحة والسعادة والسرور والحبور في الآخرة وإذا الجنة أزلفت فبعد هذه الجمل والشروط يأتي جواب الشرع علمت نفس ما أحضرت إذا وقع كل ذلك مما مضى ذكره آنفا تعلم كل نفس ما أحضرت يعني تعلم كل نفس ما احضرت من خير فتجاز به او ما احضرت من شر فتجاز به تعلم ما احضرت من الاعمال ومن الاقوال ومن الافعال علمت نفس ما احضرت قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا قال عز وجل ايضا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر أما أنت اليوم لا تعلم ما أحضرت إن البلاو التي ارتكبتها والمعاصي التي اكتسبتها في الزمن الغابر وفي السنوات الماضية البعيدة أغلبها قد نسيت وإن كان في الذاكرة شيء منها لكن يوم القيامة يفتح ذلك الكتاب لا يمكن أبدا أن تحصي وأن تتذكر كل ما اقترفتها أبدا من النظرات أو الكلمات أو الأفعال أو الخطوات أو أي شيء اقترفته لا يمكن أن تتذكره الآن في الدنيا فالآخرة تعلم وتذكر كل شيء علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت ثم قال عز وجل بعدها وهنا تغير سياق السورة عجيب هذا القرآن الآن الكلام كان عن أي شيء ولذلك بدأنا المقدمة ماذا قلنا قلنا قلنا أنها سورة تذكر بالمآل والمصير يوم القيام نعم وبالقدوم على اللطيف الخبير صحيح وشكونا بعدها وهي سورة آه. أشادت بذكر البشير النذير ومكانة جبريل عند اللطيف الخبير والعلي الكبير الآن يتغير مساق السورة ومجراها وطابعها فمن الشروط, الشروط وجوابه إلى القسم وجوابه أيضا وهذا وهذه من جلالات القرآن وأساليبه البديعة يقول عز وجل بعدها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ها هنا بحثا طويل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس لو وقفت على مساجد المسلمين على باب المسلمين وصرت تسأل كل واحد ما معنى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هو الجواب كيف ونحن نقول هذا ليس لبيان عجز الإنسان بل من أجل شحذ الهمة أن يحرص الإنسان على أن يفقى هذا الكتاب والكلام الذي يقرأه يوميا في صداته تقرأ شيء لا تفهمه فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس سبق لنا مرارا أن القسم الذي يصدر بلا فلا أقسم بالخنس يعني أنني أقسم قسما مؤكدا بالخنس سوف نبين ما هي الخنس هنا الآن عرفنا الصيغة اللغوية والمعنى اللغوي ما هي الخنس ها المنخ.. المن.. المنخفي المنقبض المنكمش المختفي الجواري الكنس الجواري جمع جارية أي السائرة الكنس جمع كناس انتبه جمع كانس جمع كانس وهو مأخوذ من الكنس والكنس هو الإيواء إلى البيت والدخول في الجحر أو الغار أو ما أشبه ذلك ولذلك تقول العرب تكنست المرأة يعني دخلت فيها هودجها وتكنست الضباء جمع ظبي أي أنها آوت إلى بيوتها فنأتي الآن إلى معنى الخن هذا من حيث اللغة الآن المعنى الاصطلح هذا وقع فيه اختلاف بين المفسرين وسوف نبين الراجح بالوجوه والأدلة بإذن الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخنس الجوار الكنس هي النجوم هي النجوم تظهر بالليل وتخنس في النهار تظهر بالليل وتخنس قلنا الإنخناس الاختفاء فلا أقسم بالخنس هذه النجوم التي تختفي تكون خنسا متى بالليلا بالنهار في الجوار الكنس تجري في النهار أم لا؟ تجري وتسير نعم. الكنس تكون أيضا في الليل ليش؟ لأنها تأوي إلى ما تختفي فيه من مواقعها ومنازلها التي جعلها الله عز وجل لها هذا قول علي بن أبي طالب وهو أيضا قول مقاتل وقتادة واختاره الإمام بن القيم والعلامة الشنقيطي أن الخنس الجوار الكنس هنا هي النجوم وهناك أقوال أخرى منها قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الخنس الجوار الكنس هي البقر الوحشية وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الضباء ولهم أدلة من اللغة ولكن القول الصحيح ما قدمنا أن الجوار الكنس أن الخنس الجوار الكنس هي النجوم لعدة وجوه ذكرها الإمام ابو القيم رحمه الله عز وجل أولا أن النجوم أظهروا في الدلالة والعظمة من الضباء والبقر الوحشية ثانيا أن الخنس الجوال الكنس لا يمكن أن تكون جمعا للضباء والبقر الوحشية حتى لغة لأنها وردت بالتشديد ولو كانت تدل على البقر الوحشية أو الضباء لسكن أوسطها ولقيل الخنس كأحمر حمر كأحمر حمر كالحمر الأهلية فهمتم؟ ولذلك الصحيح لغة أنها النجوم ثالثا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال ابن القيم لأن هنا ارتباط بين هذه الأقسام في هذه الصورة فالله عز وجل أقسم فيها بالصبح إذا تنفس وبالليل إذا عسس والصبح إذا تنفس فكان من المناسب للسياق أن يقسم أيضا بالنجوم ويبعد أن يقترن قسم بالصبح وبالليل مع القسم بالبقرة الوحشية والضباء رابعا من أهل اللغة من قال الخنس من الخنس في الأنف والخنس في الأنف قصر القصبة وابتعاد الأرنبة وهذا في البقر فالبقر خنساء خنساء الأنف ومنها سميت الخنساء وخنساء لخنس أنفها وهذا في الحقيقة أبعد أيضا لأن الأظهر في الجلالة العظمة والآية أنف الإنسان المستقيم خامسا الخامس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من جنس واحد فإنه يقسم بما هو أشرف وأعلى فيه فمثلا إذا أقسم بالشيء العالي يقسم بأعلى الشيء الشيء السماء القمر النجوم إذا أقسم بكلامه أقسم بأشرف شيء من كلامه وهو القرآن نعم فهذا كذلك نقول أقسم هنا بماذا بالنجوم لا بالبقر ولا بالضباء فهمتم سادسا أن المقسم عليه هو القرآن الكريم كما سيتبين والقرآن الكريم هداية للسالكين هداية للسالكين ونور للمؤمنين والنجوم هداية أيضا للسالكين في هذه الدنيا فمن التناسب بين القسم والمقسم عليه أن يكون المقسم عليه هداية للمؤمنين وأن يكون المقسم به هداية للسالكين والسائرين والمسافرين ولذلك قال عز وجل عن النجوم وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر والبقر والضباء ليست هداية للسالكين في أسفارهم كم بينا؟ ها؟ نعم سابعا أن انخناس البقر والذباء في كناسها وبيوتها وجحورها ليس بينا تماما لأنها قد تختفي على البعض ولا تختفي على البعض الآخر لأنها تكون في فلواتها فقد لا يراها أشخاص وقد يراها أشخاص آخرون فلا يصدق عليها أنها منخنسة فعلا لا يصدق عليها أنها منخنسة فعلا هذه أهم الوجوه التي ذكرها الإمام بقيم رحمه الله في بيان أن الجوار, الخنس الجوار الكنس هي النجوم وليست الضباء ولا البقر الوحشية وهو الصحيح, الصحيح. فحتى السياق يدل على ذلك وهو اختيار ابن قيم والشنقيطي كما قلت لكم وأما ابن كثير فجعل المسألة عامة وكذلك ابن جرير قال كل شيء يصدق عليها أنه ينخنس وكل شيء أنه يأوي إلى كناسه يدخل في هذا القسم والصحيح ما قدمنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس هذا قسم, قسم ثاني الخنس الجوار الكنس قسم واحد قسم الثاني والليل إذا عسعس وقد اختلف المفسرون أيضا في عسعسة الليل هنا على قولي من أهل العلم من قال المراد بعسعسة الليل ذهابه وإدباره وانتهاؤه وهذا قول علي وابن عباس وأصحابه وتلاميذه ولهم أدلة والقول الثاني قول الحسن البصري وهو إحدى الروايتين عن مجاهد أن عسعسة الليل هنا إقباله العكس واللفظ عسعس في اللغة العربية يستعمل لهذا وهذا يستعمل للإقبال ويستعمل للإدبار والذهب أما الفريق الذي قال وهو قول الحسن البصري وقول مجاهد في إحدى قولين أن المرادة بعسعس أي أقبل فقالوا هنا وقعت مقابلة في القسم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فأقسم بإقبال الليل وإقبال النهار وقالوا هذا له نظير في القرآن كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فالليل إذا أغشى إذا أقبل والنهار إذا تجلى إذا طلع نعم وكقوله تعالى والضحى والليل إذا سجأ أي سكن فجعلوا هذا القسم من نظير تلك الأقسى والذين قالوا وهو قول الأكثر لا شك أن والليل إذا عساس أي أدبر وانتهى قالوا الأكثر في كتاب الله أن يقع القسم على شيء يعني يكون فيه كالطباق يكون فيه العكس واستدلوا بالقرآن أيضا استدلوا بقوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر الليل إذا أدبر ذهب والصبح إذا أسفر أي طلع وأضاء إذا أسفر إذا ظهر انتبه وهذا هو القول الصحيح واختاره ابن القيم رحمه الله قال لأن هذا أدل على قدرة الله عز وجل أدل على القدرة لأن إقبال الليل وأقبال النهار إذا كان قد اجتمع في قسم واحد لا تظهر الآية ظهورا بينا حيث أن هناك فصلا زمنيا طويلا بين إقبال الليل وإقبال النهار بخلاف إدبار الليل وإقبال النهار على الفور فترى أن الليل يذهب ترى سواد الليل ترى كأنه السحاب يذهب نعم وترى الصبح قد تنفس وقد خرج فذهب هذه الآية وإقبال هذه الآية من أدل الآيات على ربوبية الله عز وجل وعلى أسمائه وصفاته ونعوت جلاله والليل إذا عسعس الراجح إذن الليل إذا عسعس أي إذا أدبر وانتهى هذا هو الأقرب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس قسم ثالث والصبح إذا تنفس يعني إذا أقبل وظهر وطلع وأضاء كل هذه معاني ذكرها السلف والصبح إذا تنفس وانظر الآن إلى هذا الفعل جعل الصبح يتنفس كأنه إنسان يتنفس كأن لأن النفس إذا خرج من الإنسان فإن بنفسه يدفع الشيء فيندفع هذا الشيء الذي أمامه شيئا فشيئا فكأن الصبح يتنفس والليل يذهب شيئا فشيئا بنفسه سبحان الله يعني هل يطلع النهار فجأة أم أنه تدرجي الثاني أنه تدريجي ويكون شيئا فشيئا فكأن الصبح يتنفس وبنفسه يذهب الليل والصبح إذا تنفس، وهذا من بلاغة كلام الله عز وجل والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس أضاء وأقبل وطلع، والصبح إذا تنفس يأتي بعد هذين هذه الثلاث أقسام المتتالية المؤكدة بأي شيء؟ ها؟ بالقسم من الأصل، وبماذا؟ بلا. بلا فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ليش فصلنا ما قلنا أربعة أقسام معنى الجملة أربعة لأن الجملة الثانية ما فيها هواء القسم فهي تابع للأولى والليل إذا عاس وص... فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نعم هذا زيادة في تعريف الخنس والليل إذا عاس هذا قسم ثاني صدر بالواق والليل والصبح إذا تنفس يأتي الآن جواب القسم إنه لقول رسول كريم الله أكبر إنه الضمير يعود على القرآن بإجماع العلماء بالإجماع إنه أي القرآن لقول رسول اللام للتوكيد فهي مؤكده بمؤكدين بثلاث أنها وقع جواب قسم ثانيا بإن ثالثا بلام التوكيد إنه لقول رسول كريم والرسول الكريم هنا هو جبريل عليه صلوات الله وسلامه وهو قول عامة المفسرين إن لم يكن كله إن لم يكونوا كله إنه لقول رسول كريم أي هذا القول الذي يبلغ يبلغه أو تبلغونه هو قول رسول كريم أي جبريل عليه صلوات الله وسلامه الذي يبلغكم إياه من قبل ربه تبارك وتعالى وهنا وقفا ذكر الإمام الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب قال إنه ليس كلام جبريل جبريل بل هو كلام رب العالمين فلا تهي من إنه لقول رسول كريم أي أنه من عند جبريل بل هو من عند الله قال والدليل في نفس الآية لأنه قال إنه لقول رسول والرسول ينقل كلام غيره لا كلامه هو فهمتم؟ الرسول يأتي الرسول ينقل كلام هل كلام هو لكلام غيره؟ واضح إذا الآية واضحة لا غبار عليها إنه لقول رسول كريم وهنا الآية انتق... السورة انتقلت من القسم إلى, ال... إلى الجواب ليشيد الله عز وجل بمكانة الق... جبريل ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة القرآن فهنا أراد الله تعالى من هذا التغير في سياق السورة بيان عظمة وصحة إسناد هذا الكتاب العزيز وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم الحميد فالقرآن أعظم الكلام سندا والصح الكلام سندا لا يوجد سند أصح من سند القرآن إنه لقول رسول كريم يظهر ذلك من هذا السياق فإن الله عز وجل ذكر جبريل وذكر فيه أوصاف خمسة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عطف بعد ذلك بذكر القرآن وأنه من عنده انتبهوا جيدا إنه لقول رسول كريم أول وصف آه. الكرم في جبريل قال الإمام ابو القيم رحمه الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف القرآن تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري وهذه الإضافة ليست باعتبار الإنشاء أي أنها من عندهما بل باعتبار التبليغ والبلاغ فا فف... اضافه هنا الى الرسول الملكي انه لقول رسول كريم اي جبري واضافه للرسول في صورة الحق انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر الدليل انه قال وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنوا لان بقول كاهر قليلا ما تذكروا ففي صورة الحق اضافه الى الرسول البشري وفي صورة التكوير اضافه الى الرسول الملكي والاضافة اضافة انشاء اي ان أنه انشاء هذا من عندهما ام باعتبار التبليغ باعتبار تبليغه عن الله عز وجل إنه لقول رسول كريم فوصف هنا بالكرم وفيها رد كما قال ابن قيم على أولئك الذين قالوا إنه يأتيه شيطان ويعلمه شيطان فإن الشيطان قبيح المنظر شنيع المظهر باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه هو رمز للشرور كلها لا يأتي بخير وليس فيه خير البتة بخلاف هذا الرسول الملكي الكريم فإن كل ما حدث الكلام من القيم فإن كل ما حدث في هذه الأرض من بر وإحسان وخير كان على يدي هذا الرسول الكريم الذي أتى بالوحي من عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجدير ان يصف بالكرم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين الوصف لمن لجبريل دائما ذي قوة وصفه الله عز وجل بالقوة كما في قوله في سورة النجم علمه شديد القوة قال ابن القيم فيها ثلاث فوائد ذي قوة أولا أنه قوي لا تستطيع الشياطين أن تقترب منه ما تستطيع أن تقترب منه فهو نازل بالقرآن حافظ له مؤتمن عليه لا يستطيع شيطانا يقرب من قوة عليه الصلاة والسلام ثانيا الفائدة في ذكر قوته التهديد لأولئك الذين عادوا صاحبه وقليله محمدا صلى الله عليه وسلم فإن جبريل ينصره ويؤيده ألم يقل الرب عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني أنت فقط ما أنت مع عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير كلهم أعوال للرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا فائدة الأولى ماذا قرنا الثانية الثالثة أي أنه يقوم بما أمر به على أكبر وجه للقوة التي آتها الله عز وجل لهذا الملك العظيم ولذلك كان الله إذا عذب قوما أرسله فلما عذب ثمودا قوم صالح أمره أن يصيح فيهم صيحة صاح فيهم خلاص انتهى راحوا فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جاثموا وكذلك قوم شعيب أصحاب الأيك هم عذبوا بشيء أي صحيح أم لا عذبوا أولا بالصيح الذين كذبوا شعيبا كان لم يأغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاصرين فعذبوا مرتين صاح فيهم جبريل نعم ورجفت بهم الأرض أيضا وأهلكوا بيوم الظلة بالشرر التي أرسلها الله عليهم من تلك السحابة قوم لوط أرسل جبريل إليهم وأمر أن يدخل جناحه أو طرف جناحه تحت قريتهم تحت سدوم وأن يرفعها إلى السماء الدنيا فرفعها حتى سمعوهم تسبح الملائكة وسماعة الملائكة نباح كلابهم فشعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من السجيل المنبوء مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولما أمر الله عز وجل لوطا أن يخرج بابنتيه أمر الملائكة وعلى رأسهم جبريل أن يضربهم بطرف جناحي على عيونهم فطمسنا عيونهم ماذا قال ولقد راد ودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر أعمى الله أبصارهم بهذه الضربة ما هذا؟ في شيء؟ نعم إنه لقول رسول كريم وكذلك فرعون حينما جعل جبريل عليه السلام يدس فيه, فيه من حمأ البحر إنه لقول رسول كريم ذي قوة فهو قوي عليه الصلاة والسلام قوة لا استوعبها العقل ذي قوة عند ذي العرش مكين أي أنه عند ذي العرش عند الله جل وعلا مكين أي ذي مكانه وذي مرتبة عالية عنده تبارك وتعالى فليس جبريل من أفناء الملائكة بل من سادتهم وأشرافهم حتى قيل أنه سيد الملائكة عليه السلام لأنه أمين وحي السماء فهو الواسط بين الرب تبارك وتعالى والأنبياء والرسل ذي قوة عند ذي العرش مكين وقوله عند ذي العرش كما قال ابن القيم إن عند هنا تفيد العندية والقرب أي أنه قريب من الله تبارك وتعالى عند ذي العرش مكين ففيه إشادة بمكانته احفظوا الأوصاف الوصف الأول الكرم الثاني القوة الثالث المكانة عند ذي العرش والقرب أيضا القرب عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين الأوصاف في في جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين مطاع هناك أمره مطاع عليه الصلاة والسلام هناك ثم أي في السماوات العلاء فإن الله يأمر جبريل وجبريل يأمر الملائكة فتطيع الملائكة هذا يدل على علوي مرتبته لأن الإنسان كلما كثر طواعه والمطيعون له دل على أن هذا الإنسان له مرتبها فهذا في الخلق. هذا في الخلق وكذلك في الملائكة مطاعن ثم أمين فإنه يأمر أعوانه وإخوانه من الملائكة بشيء بما يأذن الله سبحانه وتعالى فيه لنصر المؤمنين كما كان يأمرهم في غزوة بدر والغزوات التي أيد فيها نعم أيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالملائكة مطاع ثم أمين ثم هذه المكان للظرف ثم أي هناك فين؟ في السماوات في السماوات العلاء مطاع ثم أمين ووصفه هنا بيش بالأمانة أنه أمين يحفظ الشيء الذي أوتيه فلا يزيد فيه ولا ينقص بل يوصله على الوجه البطلوب كم من وصف الآن الأول الكرم القوة المكانة مطاع خمس أوصاف هذه خمس صفات في جبريل عليه السلام قال الإمام ابو القيم تدل على قوة سند هذا القرآن وانه لا أقوى سندا منه وزيادة ما سيأتي في النبي صلى الله عليه وسلم عند ذي العرشق وفيه رد على أولئك الذين صلى استهموه صلى الله عليه وسلم بالكذب أو أنه يأخذ عن الشياطين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وانظروا الآن ذكره بوصفي بارزين القوة والأمانة لأن بالقوة والأمانة يتمكن الإنسان من القيام بما أسند إليه من أعمال على أكمل وجه ولذلك قالت بنت رجل مدينة لأبيها تسأله أن يستأجر موسى عليه الصلاة والسلام قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين فإذا أردت أن تستأجر شخصا فعليك أن تلحظ وصفين فيه القوة والأمان قد يكون قوي فتي قوي العضلات يتقن صنعتها لكنه ليس بأمين يخون الوقت يخون يسرق هذا لا يصلح أن يكون أجيرا عندك أو عاملا عندك في البيت وكذلك لو كان أمينا لكنه ضعيف هذا لا يصل فوصفان معتبران في من توكل لهم الأعمال وتسند إليهم الوظائف ما هما القوة والأمان كل شيء لابد من هذين الأمري فهمتم يقرأ. نعم بعدها ذي قوة عند ذي العرش مكين ثم أمين ثم بعد ذلك نزه الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يكون ممن يهذي بما لا يدري وممن يهرف بما لا يعرف عن أن يكون ناقص العقل أو أنه أصيب بجنون أو نقص في الحجاء فقال عز وجل وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وهذه كناية لطيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم أي؟ هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجنون ليس بمجنون وهم يعرفون ذلك ويدركون ذلك جيدا فإنهم قد تقرر عندهم في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجحهم عقلا وأفصحهم لسانا وأشرفهم نسبا وأكملهم حجرا وأصوابهم نهيا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون أنهم إذا اتهموه بذلك فإنهم يكذبون يعرفون أنهم يكذبون لكن يواصلون في هذا الكذب وهذه التهمة الزائفة وما صاحبكم بمجنون فإن الذي يخبر به ليس عن جنون ولا عن هذيان بل هو رسل كريم جاء بالحق وصدق المرسلين وما صاحبكم بمجنون فقبل أن ينبأ وقبل أن يرسل كان يسمى بالصادق الأمين ولما اختير من بينهم والله أعلم حيث يجعل إسالته صار كاهن وشاعر ومجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به يعني كأنها شي كأنه شيء توارثوه يوصل مكذبون بعضهم بعضا بأن يطلقوا على كل من أتاهم بالحق من الأنبياء والرسل هذين الوصفين السحر والجنود بل هم قوم طاغوا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين يعني لقد رآ محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين البين الظاهر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه الرؤية له كانت الرؤية الأولى في البطحاء في بطحاء مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجلى له جبريل فرآه بعينيه رؤية بصرية له ستمائة جناح قد سد الأفق ويغمي عليه صلى الله عليه وسلم منظر عجيب والحديد في المسند وغيره بسند صحيح ولقد رآه بالأفق المبين انتبه وهذه دل عليها أيضا ما في سورة النجم الأولى الرؤية رأيتان ذكرتان الأولى ها. علمه شديد القوى ذو مرة في استواء وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسيني أو أوادنا ثم بعد ذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى فرآه مرتين المرة الأولى هنا وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم والمرة الثانية كانت في السماء ولقد رآه بالأفق المبين قال ابن القيم وفي الآية رد على المتفلسفة الذين يقولون إن الملائكة شيء إنه العقل الفعال وأنه شيء لا يرى أبدا ولا يدرك بالبصر بل هو شيء في أذهان الأنبياء وكذبوا كذب هؤلاء المتفلسفة ومن يقلدهم من أبناء جلدتنا فالملائكة يرون رؤية بصرية حقيقية يرون عيانا وهم أسام مرئية أسام مرئية وليست هكذا هواء في يعني شيء في الهواء يطير لا يرى أبدا لكن الله حجب عنا رؤيتهم لأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان فهم غيب والمؤمن عليه أن يؤمن بالغيب فنحن ما رأينا الملائكة وهي والله موجودة هل موجودة في المساجد نعم وهي تتنزل وتحف هذا المجلس إن شاء الله تعالى لأنه مجلس يقرأ فيه القرآن ويفسر فيه القرآن ولقد رآه بالأفق المبين بعدها وما هو على الغيب بضني هنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكثر وما هو على الغيب بظنين وهنا قراءة للقراء بظنين بالضاء يا بالضاد يا بدر الثانية بالضاء وبينهما فرق وما هو على الغيب الغيب هنا هو القرآن بإجماع المفسري القرآن والوحي فقد يطلق على القرآن غيب وما هوятиه على الغيب بضانين أو بضانين ضاء اما هذا وما هذا وكله عارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة السبع فإذا كان الأول بضانين بضنين المراد به البخل وما هو على الغيب بضانين أي وما هو على القرآن ببخيل يعني ما هو بالقرآن ببخيل وما هو بالوحي ببخيل فهو إذا أوتي صلى الله عليه وسلم شيئا وأوحي إليه يوصله ولا يبخل به رغم شدة تكذيب قومه ممن كذب به رغم شدة تكذيبهم وازدرائهم لما أتى به وازدرائهم له لكنه لا يبخل ما أن الشيء الذي أوتيه شيء نفيس والغالب أن النفوس إذا أوتيت شيء نفيس تبخل به أم لا لكنه لا يبخل به صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم بخلاف الكهان الذين لا يبلغون العلم حتى يعطون شيء, يعطون شيء من الحلوى يعطون شيء حتى يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك العرب تقول أظن به أظن به يعني أبخل به وما هو على الغيب بضنين أي ببخير القراءة الثانية بالضاء وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم أي بمتهم انتبه يقول تقول العرب ظننت بزيد أي اتهمته يعني أنه غير متهم. متهم في هذا القرآن لا في أن يزيد فيه ولا في أن ينقص منه وما هو بقول شيطان الرجيم الضمير يعود على القرآن ليس بقول شيطان الرجيم كما يقول هؤلاء الكذب هؤلاء الكفر الفجرة أنه كان يعلمه شيطان الله جل وعلا يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون وما هو بقول شيطان الرجيم ليس هذا القرآن بقول شيطان الرجيم بل هو قول ملك كريم وهو قول رب العالمين عز وجل وما هو بقول شيطان الرجيم وهل يقدر الشيطان على أن يأتي بمثل هذا الكلام وبمثل هذا القرآن أبدا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون قال ابن الكثير أي أين تذهب عقولكم بعد أن قامت عليكم الحجج الظاهرة أين تذهب عقولكم حتى تكذبوا؟ بعد أن ذكرت لكم هذا السند وأشدت لكم بهؤلاء الرسل وصدقهم وأمانتهم وقوتهم أين تذهب عقولكم؟ حتى تكذبوا وحتى تنكروا فأين تذهبون؟ وهذا أسلوب بديع في القرآن لا تجد له نظيرا في غيره من كلام الناس قل أن تجد له نظير وهذا تجد أمثاله في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن يسد الله تعالى الطريق على كل مرتاب يعني يبين الحق ويبين أنه إما حق وإما ظلام إما هدى وإما ظلال إما حق وإما باطل إما ظلام وإما نور مثل قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون هذه في آخر سورة إيش المرسلات بعد ما ذكر ويلو يوم إذ وتكررت وذكر الآيات العظيمة بعد تلك الجولات كلها في آخر السورة فبأي حديث بعده يؤمنون وفي الجاثية قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وكقولها عز وجل فماذا بعد الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يعني كأنه قال لك اشتقوا الخلاف هذا بعد أن ظهر لك ما ظهر يا ما فيه كلام فأين تذهبون يذهب عقلك بعد هذا فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين هذا القرآن ذكر للعالمين كلهم لكل الناس ذكر يعني تذكير لهم يذكرهم بمبدأهم ومعادهم يذكرهم بدنياهم وأخراهم يذكرهم بأعمالهم وحسابهم وثوابهم وإيقابهم يذكرهم بأنفسهم وما يصلح دينهم ودنياهم يذكرهم بما يصلح يصلحهم في الدين والدنيا إن هو إلا ذكر للعالمين حقا فإن الإنسان إذا قرأ القرآن تذكر تذكر مبدأه ونهايته وبعثه ومحشره ووقوفه بين يدي الله تذكر الثواب والعقاب تذكر عظمة الله تذكر مدلول أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله عز وجل فالقرآن يتذكر به الإنسان إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم إذا أراد الواحد منكم أن يستقيم فعليه بهذا القرآن حقا لأنه لا استقامة إلا في هذا الكتاب ولا هداية إلا فيه فكل من طلب الاستقامة في غير القرآن العظيم فإن أمره إلى عوجاج وكل من أراد الهداية في غير القرآن الكريم فإن أمره إلى ضلال وكل من أراد النور في غير هذا القرآن فإن أمره إلى ظلاء ولذلك تقنن الدول القوانين واحد يكتب الكتاب يسميه كتاب الأخضر والآخر الكتاب الأبيض والآخر الكتاب الأحمر كل هذه الكتب هي وأصحابها في النار كلها كاذبة مهما قنن فيها الناس ومهما وضع فيها الناس مما يرون أنه يصلح الناس في الدنيا والآخرة فهي كلها كذب وهراء لمن شاء منكم أن يستقيم تريد الاستقامة هذا هو الكتاب الذي تتحقق لكم به الاستقامة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا تشاءون استقامة ولا هداية ولا فلاحا ولا نجاحا إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك فمشيئتكم تابعة لمشيئة الله وإرادتكم تابعة لإرادة الله عز وجل وفي الآية إشارة إلى أن عليك أن تفتقر إلى ربك وأن ترى نفسك دائما مفتقر إليه لا تعتمد على نفسك قد تشاء الشيء والله لا يشاء فلا يكون وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذه الصورة العظيمة التي نعم نعم تنوعت جولاتها ومواضيعها احتوت على بعض الفوائد البلاغية نختصر منها الفائدة البلاغية الأولى الجناس الناقص في قوله الخنس والكنس ومن فوائدها البلاغية الطباق بين قوله الجنة ازلفت الجنة نعم وإذا الجنة ازلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة ازلفت هذا الطباق وكذلك الاستعارة التصريحية في قوله عز وجل والصبح إذا تنفس فإنه استعار وقعت استعارة في هذا الفعل التنفس لهذا الشيء الصبح كأنه نفس إنسان ليبين ذهاب الليل شيئا فشيئا وإقباله النهار وكذلك من الفوائد البلاغية الكناية اللطيفة ذكرناها الكناية اللطيفة في قوله وما صاحبكم بمجنون فلقد كنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عن ذكره باسمه بكلمة ياش صاحبكم وكذلك من الفوائد البلاغية توافق رؤوس الآيات إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت نعم العسعس تنفس كنس وهذا من المحسنات البديعية كم صارت من فائدة خمس فوائد بلاغية كما أنها تضمنت بعض الفوائد أولا إثبات يوم القيامة بهذه الأهوال التي تقع ويستفاد من هذه الصورة أن يوم القيامة تتغير فيه الحوادث والأجرام والكواكب والنجوم وكل هذه الأمور وذلك لشدته وهوله ويستفاد من هذه الصورة أن الشيء النفيس عند الناس يوم القيامة فإنهم يزهدون فيه ولا يلتفتون إليه ويرغبون عنه في قوله العشارة عطلة ويستفاد من هذه السورة أن السيارات لن تبقى والطائرات لن تبقى كل هذا سيبيد وسيعود الناس إلى النياق ويستفاد من هذه السورة يستفاد من هذه السورة جريمة وأد البنات وأن الموؤودة ستسأل من أجل أن يوب خوائدها ودافنها فدل ذلك على عظمة وشدة حساب من فعل هذا الفعل ويستفاد من هذا ال... من هذه السورة عدل الله سبحانه وتعالى حيث يقتص لهذه الموؤودة من... من من فعل بها ذلك ويستفاد منه أيضا أن الكفار حتى وإن كانوا يعذبون على كفرهم وشركهم لكن إذا وقدوا البنات فإنهم يسألون عن ذلك مع أنه لا ذنب بعد الكفر لكن مع ذلك يسألون لأن هذا ظلم للغير وما تعلقت به حق... حقوق الناس يسال العبد عنه يوم القيامة ويستفاد منه أن الآية فيها اشاره الى ان الله بلطفه ورحمته يرحم هذه الموؤده التي وؤدت وان كان ابواها كان على الكفر ويستفاد وقد دل عليه حديث الامام احمد كما بينت انفا ويستفاد من هذ... من هذه الصوره اثبات الصحف يوم القيامه واذا الصحف نشرت ويستفاد من هذا الحديث من هذه الايه الآي... الايات آ... ازدياد تسعر النار في الآخرة ويوم القيامة وكذلك ازدياد قرب الجنة من أهلها ويستفاد من هذه السورة عظمة خلق النجوم ومواقعها فإن الله أقسم بها في ظهورها واختفائها وبزوغها وسيرها وهذا يدل على كمال ربوبية الله عز وجل ويستفاد من هذه السورة أن الليل آية من آيات الله في إقباله وإدباره وكذلك نقول في الصبح أن الصبح وإقباله آية من آية الله وقد ذكر الإمام الشنقيط رحمه الله تنبيها قال إن في الآياتين أو الآيات هذه قد يكون فيها ضرب مثل فهنا قال فلو أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس قال ربما قد يكون هذا من باب ضرب المثل للكتب السابقة أنها كالنجوم قد اختفت والليل إذا عسعس عس أي وليل الجاهلية الذي ذهب وراح ولم يعد والصبح إذا تنفس إذا خرج صبح الإسلام وبزغ فجره فإنه يزداد في الخروج والظهور والضياء وأنه لا يمكن لأي قوة ماذا أن تحبس هذا الصبح صبح تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تهز البيرق وقال أيضا الشاعر فجر تدفق من سيحبس نوره أرني يدد يداً سدت علينا المشرقة فهي في ازدياد هذه الصحوة بإذن الله ويستفاد من هذه السورة اثبات أو إضافة القرآن إلى جبريل باعتبار البلاغ لا باعتبار الإنشاء انتبهوا ويستفاد من هذه السورة مكانة جبريل عند الله سبحانه وتعالى حيث أنه وصفه بهذه الأوصاف بهذه الأوصاف الخمس التي ذكرنا ويستفاد منها كمال خلقة جبريل فهو رسول كريم كريم المنظر بهي المطلع بهي المنظر حسن الخلق والخلق بخلاف الشياطين إنه لقول رسول كريم ويستفاد من هذه الصورة أن جبريل عليه السلام موصوف بالقوة وموصوف بالأمانة وموصوف أيضا بأنه مطاع في السماوات عند الملعكة ويستفاد من هذه الصورة صحة أو قوة سند القرآن فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل الذي اتصف بهذه الصفات ومحمد من قد علمتم في صفاته فأخذه عن جبريل الذي قد علمتم في صفاته وجبريل أخذه عن الله وهل بعد هذا السند إسناد أبداً انتبهوا ويستفات من هذه السورة دفاع القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يدافع عنه القرآن ويدافع عنه ربه تبارك وتعالى وما بصاحبكم بمجنون ليس بمجنون فيستفاد منه كمال عقله عليه الصلاة والسلام ورجاحة نهيه ويستفاد من هذه السورة اثبات رؤية الملائكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل وهي الرؤية الأولى كما قلنا في البطحاء والملائكة يروع لكن من الذي يرى الملائكة الرسل إذا شاء الله عز وجل أو غيرهم فإن زوجة إبراهيم رأتهم أم لا رأتهم؟ بل يرون حتى من قبل الناس فإن جبريل قد تمثل في الرجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ودخل على الصحابة كما في حد جبريل المعروف وكذلك كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وكانت تراه عائش فقد يرون لكن إذا ادعى إنسان قال رأيت الملائكة شنقول نقول الظهر لك ما نمت أمس ما, ما يمكن لأن هذا لا يزن فيه إلا بدليل ما يستطي أنسان يدعي أنه رأى الملائكة بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة نعم ويستفاد من هذه السورة وصلنا ها؟ نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم وكذلك جبريل كريم بالوحي والقرآن يعلمه غيره مع ازدراء غيره له حتى أن الغير قد يكره هذا الذي عنده والعياذ بلهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل لأنه مأمور بالبلاء ويستفاد من هذه السورة أو هذه الآية بالذات الإشارة إلى أن الإنسان عليه أن لا يبخل بالعلم فالله عز وجل ماذا قال الذين يبخلون ويأمرون النساء بالبخل ويكتمون ما أتهم الله من فضله وهذا كتمان وبخل بالعلم ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نال يوم القيامة والعياذ بالله من أين أخذنا هذا؟ من القراءة الأولى بضنيل أي ببخير وكذلك يستفاد من هذه السورة أن القرآن محروس بحراسة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زد فيه ولا أنقص بلغه كما سمعه عن جبريل وبلغه جبريل كما سمعه عن الله عز وجل لم ينخرم فيه حرف ولا حركة بمن الله وفضله ويستفاد فهو المعجزة الخالدة ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن ليس من كلام الشياطين والشياطين لا يمكن لها أن تأتي بمثل هذا القرآن فكذب سلمان رجدي عليه من الله ما يستحق ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا أقيمت عليه الحجج الدامغة والآيات البليغة عليه أن يتعنت ظهر لك الحق اتبعه لا تبقى جادل وتفتع لنفسك أبواب فأين تذهبون؟ بعد أن قامت هذه الحجج ما فيه جدال ما عليك إلا أن تذعن وتتبع ويستفاد لأن هذا فيها نوع من التوبيخ فأين تذهبون؟ ويستفاد من هذه السورة أن القرآن تذكرة وتذكير لكافة الناس فمن أراد أن يتذكر ماضيه وحاضره ومستقبله فالدنيا والآخرة فعليه